بوك تو ادخموطة ايكوسي ست وثمانون ست وثمانون الماضي اثنين اسئلة الماضي اثنين روميلي هالستوخي جكتا ايه ربطه عنق قد لبست اي ربطه عنق قد لبست روميلي مانخانا يقيده اي قد اشتريت اي سياره قد اشتريت روميلي غازيتي جامويزيري قد اشتركت بها أي جريدة قد اشتركت بها من رأيت من رأيت فيس شيخفدي من قابلت الذي تعرفت عليه من الذي تعرفت عليه روديس ادكيت متى نهضت من النوم متى نهضت من النوم روديس دايقيت متى بدات متى بدات روديس شقويت متى انتهيت متى انتهيت راتوم لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ راتوم غاخديت ماستافلي لماذا اصبحت مدرسا؟ لماذا اصبحت مدرسا؟ راتوم <تصفيق> تشاجيكيت لماذا اخذت سياره اجره؟ سدا مخد من أين أتيت؟ من أين أتيت ص أخد أين ذهب؟ أ ذهب ص غا أين كنت أ كنت في يخمره؟ من ساعدت من ساعدت فيس ميصره الى من كتبت الى من كتبت من جاوبت من جاوبت